بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلم فاغفر, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وعدتهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ من آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم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 ان الذين كفروا ينادون لما الله اكبر مما مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل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 فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا, فكفروا فأخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتنوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا, واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وقال رجل مؤمن من الذعون يكتم إيمانه يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم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 قال فذعون ما أريكم إلا ما أرى وما وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذين آمنا يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي, لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني, وإني لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم مالي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار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 ويوم تقوم السَّاعَةُ أدخنوا آل فرعون أَشَدَّ العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء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 ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن, ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن ولكن اكثر الناس لا يؤمنون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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله الا هو, لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله, من دون الله لما جاءني البينات من ربي لَمَّا جاءني الْبَيِّنَاتُ من رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خلقكم من تُرَابٍ ثُمَّ من نُطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةٍ ثُمَّ يخرجكم عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا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 وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبذ ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك او نتوفينك فإلينا يرجعون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 قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها, لتركبوا منها ومنها تأكنون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم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 فَلَمَّا رَأوُ بَأْسَنَا قَالُوا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأوُ بَأْسَنَا لَمَّا رَأوُ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ في عباده وخسر هنالك الكافرون